بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أند مفتاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليعظر الإنسان مما قلت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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصف وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن هي للكافرين أم